بوك تو تريز دسمت سبتني في الطريق في الطريق وينش براوتز أرموتوتيكلو هو يسافر سايكل. هو يسافر بالموتورسيكل وينش هو يسافر بالبيسكليت الدراجة هو يسافر بالبيسكليت هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام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 هل هذا المكان خطر؟ هل šādhā al-makān khaṭar? hal hādhā al-makān khaṭar? Vai ir bīstami? Vienam pašam braukt ar autostopu. Hal Vai tas ir bijstami naktī iet pastēiggāties. Heļ tenezzuhu leilen. Chatar? Hel, el tenezzu, leilenn, chattar? Mēs esam apmādīju šies. Lakad Adāna tarīka? Lakad Adāna tarīk? Mēs esam nepareizā ceļa? نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ مومس يا غريجاس اتباكاي ينبغي ان ندور ونرجع يجب ان ندور ونرجع يمكن ايقاف السيارة هنا اين يمكن Ikaf a se jara huna. Vai šeit ir automašīnu stāvlaukums. Aju žedu huna mokrifu se jarat? Aju huna moklif sa jarat? Uz cik ilgu laiku šeit var novietot automašīnu. Kem il muda tuleti, you um huna? Kem el muda. التي يمكن وقفها هنا هل jūs slēpojat? Hel tomādisuski? Hel tomārs elski? Vai jūs brauciet augšā ar slēpotāju pacēlāju? Hel Vai te var nomākt slēpes? Heljumkin huna isti žaru zillažat ski. Heljumkin huna isti žaru zillažat ski.